بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر, يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدون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 ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون in een la, bil,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 وَإِذَا مس الْإِنسَانَ الضر دعانا لجنبه أَوْ قاعدا أَوْ قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعناه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا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 شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون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 فقل إِنَّمَا الغيب لله فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظرين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 يا ايها الناس انما بغيؤكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما de الحياه in de السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام en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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما كنتم إيانا تعبدون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 من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون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 قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون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 وَإِن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أَعْمَلُ وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل امه أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون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 معجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واثر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا إن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 Kul 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3,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 لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون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 واتل عليهم نبأ نوح إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بِآيَاتِ الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أَمْرَكُمْ وشركاءكم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 قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا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 فلما جاء السَّحَرَةُ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما أَلْقَوْا قال موسى ما جئتم به السحر إِنَّ الله سيبطله إِنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 وَإِنَّ كثيرا من الناس عن آيَاتِنَا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم فلولا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يونس لما آمَنُوا كشفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ ك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.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 قل فانتظروا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ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 واتبع ما يوحى اليك فانظر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين